ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه I'm not g n g to.